اللهم إن كان محسنا فزد في إحساني وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ولقه الأمن والبشرى والكرامة والذلفه برحمتك يا أرحم الراحمين